السلام عليكم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد لقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الجزء وعلامته الأصلية هي السكون وما ينوب عنها وهو الحذف حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر وحذف النون في الأفعال الخمسة التي رفعها مثبات النون وفي هذا الدرس نجمل ما سبق تفصيله قال ابن اجل الروم المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فيما سبق تحدثنا عن الرفع والنصب والخفض والجذب وعند الرفع كلنا علامته الاصليه الضمه وينوب عنها ثلاثه أشياء الالف والواو وثبوت النون اما الألف فعلامه رفع في المثنى والواو علامه رفع في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسه ثم النوع الثاني أو اللقب الثاني من القاب الإعراب هو النصب وعلامته الأصلية الفتح وينوب عنها أربعة أشياء ينوب عنها الألف بالأسماء الخمسة والياء في جمع المذكر السالم والمثنى وينوب عنها الكسرة بالمجموع بالالف والتاء وينوب عنها حذف النون للأفعال الخمسه اللقب الثالث هو الجر أو الخفض وعلاماته الأصلية الكسر وينوب عنها شيئا الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسه وينوب عنها الفتحه في الممنوع من الصف نلخص الآن هذا فنقول المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات يعني بالضمه رفعا وبالفتحه نصبا وبالكسره جرا قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف الاسماء الخمسة تعرب بالحروف بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا جمع المذكر السالم يرفع يرفع بالواو والواو حرف وينصب ويجر بالياء وهذا حرف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 وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء نعم لا اشكال فالذي يعرب بالحركات اربعه انواع من الكلمات أربعة أشياء من الكلمات اولا الاسم المفرد إذا كان مرفوعا رفع بالضم إذا نصب نصب بالفتح إذا خفض خفض بالكسر حركات هذه ثلاث حركات الثاني جمع التكسير مثل المفرد تماما يرفع بضمه وينصب بفتحه ويجر بكسر. جمع المؤنث السالم مثل سابقيه في الرفع والجر، ويختلف عنهما في النصب. فهو يرفع بالضم وينصب بالكسر ويجر بالكسر. إذا معنا لاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة وتنصب بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر الرابع من الأشياء التي ترفع تعرب بالحركات والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وسبق بيان هذا لأنه لو اتصل بآخره نون نسوة أو نون توكيد لم يكن معربة خرج من الإعراب إلى البناء حين لا نقول مرفوع أو منصوب أو مجزوب وإنما سنقول مبني على السكون لاتصال بنون النسوة أو نقول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ثم نقول في محل رفع أو نص أو جزم. لم يتصل باخره شيء لنون نسوة ولنون توكيد وإلا كان مبنية وكذلك لم يتصل بآخره شيء ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فلو اتصل به أحد هذه الثلاثة كان من الأفعال الخمس التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذ أنه قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير أشياء أشياء ممنوع من الصرف الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هذا عن الأنواع الأربعة من الكلمات التي تعرب بالحركات الضمة والفتحة والكسر أظن لا داعي لذكر الأمثلة فقد ذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة فيما سبق حدث نعم مضاف إليه مجرور بالفتحه لأنه ممنوع من الصرف طيب نعم ها إذا أضيف يعني إذا كان مضاف أما المضاف إليه فلا بلق. يعني ويا اربعه هنا ده نعت لا لا لا نعت اربع اشياء اربعه تقول اخذت من اشياء اربعه اربعه نعت وليست اضافه انما تقول اخذت من اشياء البيت اشياء البيت أشياء مضاف حينذاك يجر بالكسر انما المضاف إليه يبقى كما هو مجرورا بالفتح طيب. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة تخفض أو تجر هو يلزم كلمة الخفض لأنه جرى في ذلك على قول الكوفيين. وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء كلها الأربع السابق المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالب والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء كلها ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتجر بالكسر إذا كانت أسماء مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالح وتجزم بالسكون هذا في الفعل المضارع أما الأسماء فلا تجزم كما سبق بيان ذلك وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء نقول تنضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتح لأنه ممنوع من الصرف وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالب ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتح عكس الجمع المؤنث والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره فاذا هذا هو الأصل الرافع بالضمة والنصب بالفتح والجر بالكسرة والجزم بالسكون وخرج من ذلك هذه الثلاثة الفعل المضارع المعتل الآخر إذا جزم كان جزمه بحذف حرف العلة وجمع المؤنث السالم إذا نصب نصب بالكسر والاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير إذا خفض خفض بالفتح طيب هذا الكلام سبق بيانه وشرحه تفصيلية وجئنا عليه بأمثلة ونعيد فنأتي ببعض الأمثلة الأخرى فنريد اسما مفردا مرفوعا من القرآن أو السنة أو الشع اسما مفردا مرفوعة نعم قل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا جميل مسلم مبتدا مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد للمسلم اللام حرف جر والمسلم مجرور بعد الله وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه اسم مفرد كالبنيان جر مجرور كما سبق يشد فعل مضارع لم يتصل باخره شيء ولم يسبق بناصب ولا جازم لذلك رفع وعلامة رفعه الضمه الظاهره بعضه فاعل بعض فاعل والهاء ضمير مبني محل جر مضاف اليه بعض مفعول به يشد البعض البعض بعضه فاعل وبعض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح فكما ترى كل كلمات هذه الجملة معربة بالحركات ولم يخرج شيء منها عن الأصل الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسر نعم نريد اسما مجرورا بالفتح اسما مجرورا بالفتح نعم ونجني من فرعون وعمله من فرعون من حرف جر وفرعون مجرور بعد من وعلامة تجره الفتحة نيابة عن الكسرة كده لأنه ممنوع من الصرف ولما لأنه علم أعجمي جميل هذا مرفوع هذا معرب بحركة لأن الفتحة حرك ولكن هنا كانت علامة للجر فهي علامة فرعية. طيب نريد اسما منصوبا بالكسرة نريد اسما منصوبا بالكسرة. قل إن المسلمين والمسلمات معطوف منصوب علامة نصبه الكسرة رفع السماوات. بغير عمد ترونها رافع السماوات عول منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة يعني فتح لما أنه جمع مؤنث سالم طيب نريد فعلا منصوبا بالفتحة نريد فعلا منصوبا بالفتحة نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه أن يكون يكون فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة طيب نريد فعلا منصوبا بفتحة مقدرة نعم ها لن تراني ليه و الفعل هنا اسند الى الف اثنين ها لو الجمع لياء المخاطبه إذا ليس الأفعال خمس اصل الفعل ترى لن ترى فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصب الفتحة المقدرة والنون نون الوقاية لأنه جاء بعدها ياء المتكلم، ولا صح أن تقول لن تراي، فجئت النون لتتحمل الكسر عن الفعل وهي نون الوقاية والياء مفعول به طيب نعم تقي الفعل من الكسر انياء المتكلم يكسر ما قبلها ها لا هي حرف لا محل لهم الاعراب نريد جمعا وهو ترى لانه معتل الاخر بالالف لم نع لم نحذف شيئا لن تراني الفعل ترى هل فيه حذف ليس فيه حذف نريد جمعا مجرورا بالفتحة جمعا مجرورا بالفتحة جمعا مجرورا بالفتح نعم كده والأسباطة القرآن كذا والأسباطة بما أنزل إلينا وإلى ابراهيم في الآخر هو الأسباطي أنا عايز جمع مقرور بالفتح ولا نرمان جميل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل صغط من تالجموع تال ممنوع من الصرف نعم قل لا تسأل عن أشياء مجرور بعد عن وعلامة الجار الفتحه نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أما السفينة فكانت لمساكين ماذا كده؟ جميل طيب هذا عن المعربات بالحركات قال ابن أجروم والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين بعدما ذكر المعربات بالحركات تحدث عن المعربات بالحروب نعم السلم له خبر لماذا هي نعت لجمع وجمع معطوف على التثني والتثنية بدل من كلمة أربعة وأربعة مرفوع لأنها خبر المبتدا الذي لا وفي مذكر سالم ومذكر مكسر ها في مذكر سالم ومذكر تكسير لا الجمع جمع سالم أو جمع تكسير ومن هذا تأخذ أنه يجوز أن تفصل بين النعت ومنعوته بالمضاف بالمضاف إليه وغيره نعم قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنيه أي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين المثنى كما سبق يرفع بالألف والألف حرف وينصب بالياء والياء حرف وكذلك يجر بالياء ويحرف حرف إذن إعراب المثنى يكون بالحروف لا الحركات جمع المذكر السالب يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر كذلك بالياء واو ويا حرفان إذن إعرابه بالحروف للحركات. الأسماء الخمس ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، وهذه الثلاثة الألف والواو والياء حروف أحرف، لذلك إعرابها بالحروف للحركات. يفعلان وتفعلان وهكذا ترفع بثبوت النون، وتنصب بحذفها، وتجزم. كذلك بحذفها وجود النون أو حذف النون هذا في الحروف لا في الحركات فهذه هي الأربعة أشياء التي تعرب بال بالحروف نريد كلمة مرفوعة بالألف وبين نوعها نريد كلمة مرفوعة بالآلف وبين نوعها نوع اللاعدين كده سمعت خير كلام سهل ومعاد ومكرر لما كل كلمة مرفوعة بالآلف ما الذي يرفع بالآلف المثنى إذا قل انت ها رجلان يعني هذا خارج القران رجلان ورجل واحد في سن القصص رجل واحد من اين اتيت بالثاني مجموع لاثنين يعني آه بس لم تكن مدينه واحده قال رجلان من الذين يخافون قال رجلان فاعل مرفوع لامثل رفعي الالف ماشي كلمه مرفوعه به طيب ها قل اين المرفوع بالالف الفعل الفعل ماله هذا فعل امر وفعل الامر مبني فخرجنا من المعرب الى المبني نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان مبتدا وخبر كلام مرفوع بالالف نعم قول عمر نعمتان خفيفتان ها كلمتان آه ماشي. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ان الشمس والقمر ايتان مش كده لا ينكسفان لموت احد نعم جاء العمران فينده في الحديث في خارج الله طيب نريد كلمه مرفوعه بالواو وبي نوعها كاد الخيران ان يهلك نعم تعمل عمل كان الخيران اسم كاد مرفوع وعلامه رفعه الالف حديث البخاري نعم ها ايه ده هو هذا تبع للاول كاد الخيران تبع للكلمه المرفوعة بالالف لما الآن نقول إيه؟ نريد كلمة مرفوعة بالوا. قل يقول المنافقون والمنافقات أين هو المنافقون مرفوع وعلامة رفعه وعلامة إيه الواق إذن هذا ونوعه جمع مذكر سال نعم وأنا منا المسلمون طيب ما اعربوها من قال خبرا أن؟ انا لم اسالك اسالك اولا وثانيا اجابه غير صحيحه خبر ايه نعم لا هو مبتدا ومنا خبر والجملة كلها خبر ان طيب وين اسمها يا وحيد الف 2 <تصفيق> ضمير نا ضمير نا هذا اسم ها نعم ايه استفينا النهارده بتخطب هي في كده كده اللي ها جاء وصلت اه بكلمه <تصفيق> طيب نريد كلمة منصوبة بالالف نعم نعم أنا انا اردت كلمه مرفوع بالواو وجاءوا بامثله على المرفوع بالواو لماذا لم ترفع اصبعك وتاتي بمثال على قول اقول رايت ايه لا يوسف واخوه لم لم ابتداء ويوسف مبتدا واخوه معطوف مرفوع نعم قل امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ابوك احق الناس او احق الناس ابوك صح مبتدا وصح طب طيب جميل هذا مرفوع بالواو نريد كلمه منصوبه بالالف كلمه نعم هناك يا ابانا ما نوعه اسم ولا فعل اسم طيب من اي انواع الاسماء اسماء الخمس وهنا منادى مضاف لذلك نصب بالالف نعم اين ال... طيب هذا منصوب وما الذي عمل في النصب من من اسم استفهام وذا خبرها اسم مبني اسم موصول مبني او من ذا اسم استفهام مبني فذا على القولين مبنيه وليست معرب فخرجت من الكلام نعم آوى إليه أخاه مفعول به منصوب بالالف لانه من الاشراف نعم اما ان نقول من ذا ذا اسم اشاره والذي بدل منه او نقول من ذا كلها اسم استفهام مبتدأ والذي خبر يعني اختلف النحات في إعرابه ها شكل كلمة ماذا مثل كلمة ماذا طيب نعم جميل واذكر أخا عاد مفعول به منصوب علامة نصب الالف أنه من الأسماء الخمس نريد كلمة مجرورة بالياء كلمة مجروره بالياء دماء الاعدين لم يتكلموا كلام سهل ها؟ أين المجرور هذا منصوب بإنه إن المسلمين يريد مجرورة ولا شرقون وبالوالدين إحسان والدين مثنى مجرور بعد على لمجره الياء لأنه مثنى نعم من المؤمنين رجال مجرور بعد من نعم واما الجدار فكان لغلامين غلامين مجرور بالياء لانه نعم مثل الرجلين هذا منصوب هذا منصوب بدل من مثل نعم نعم والطيبات للطيبين طيبين مجرور بعد اللام وعلامه جره الياء نريد كلمة مرفوعه بثبات النون كلمه مرفوعه بثبات النون قل الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون نعم وما ربك بغافل عما تعملون ويعملون ينفعل اثنين ماشي تعملون أو يعملون فعل مضارع مرفوع لعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس نعم أفتطمعون ماشي الهمز حرف ثام والفاء عاطفة تطمعون فعل مضارع مرفوع لعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والجماعة فاعل نريد كلمة منصوبة بحذف النون قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا تنال وتنفق منصوبان وعلامه نصبيهما حذف النون نعم ها اين المنصوب؟ قوله فعل نعم هذا مجزوم لان اينما اداه شرط تجزم فعلين نعم فان لم تفعلوا هذا مجزوم بلم ولن تفعلوا منصوب بلن نعم وعلامة نصبه حذف أنه طيب هذا عن الكلمات المعربه بالحروف هل جئنا بشيء جديد كل الكلام سبق ذكره ونواصل ما سبق ذكره ايضا قال فاما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء سبق معنا تعريف المثنى المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف أو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد كما قلنا ولد ولدان بدلا من أن تقول ولد وولد نحذف حرف العطف و والمعطوف ولد ونأتي بالالف والنون فنقول ولدان ولدين هكذا هذا المثنى يدل على مذكر ويدل على مؤنف ولدان كتابان غلامان وتقول بنتان شجرتان امرأتان وهكذا يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء واضح ومنذ قليل تحدثنا عن هذا لما قلنا كلمة مجرورة بالياء أما السفينة فكانت الأ وأما الجدار فكان لغلامين غلامين مجرور بالياء لأنه مثنى طيب مرفوع بالالف هذان خصمان قال رجلان نريد مثنى منصوبا بالياء نريد مثنى منصوبا بالياء نعم فوجد من دونه ممرأتين تذودا وجد ممرأتين فعول بمنصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى نعم لا تتخذوا الهين اثنين الهين مفعول به منصوب واثنين نعت منصوب وكلامه منصوب وعلامه نصبه الياء نعم اين النصب كانت تحت عبدين عبدين مضاف اليه من عبادنا نعت وصالحين نعت هذا مجرور مثل اما الجدار فكان بغلامين هذا مجرور نعم ربنا وجعلنا مسلمين نعم اه مثل الرجلين هذا منصب بالياء جاء وقتها نعم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين حال حال منصوبه بالياء نعم طيب رجلي ينضف اليه رجليه ينضف اليه مجرور وعلامه جره الياء انما لو قلنا فغسل يديه فغسل يديه ثلاثه هذا مفعول به منصوب علامه نصبه الياء نعم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم لا. استشهدوا شهيدين مفعول به منصوب على منصبه اليه هذا واضح نعم غسل يديه غسل فعل ماض سهل مبني على الفتح سهلين لا محل له من الاعراب ويديه مفعول به منصوب فاعل مستتر تقديره هو لأن هذه الجمله منتزعه من كلام سابق يدي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه مثنى وحذفت النون للاضافه الاصل يديني له حذفت النون للاضافه والهاء ضمير مبني على الجر مبني على الكس في محل جر مضاف اليه هذا عن المثنى قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء نعم منا قلتها لأخيك <تصفيق> <تصفيق> وأما جمع المذكر السالم جمع مبتدا أما دي حرف تفصيل وجامع مبتدأ جمع المذكر المذكر مضاف اليه السالم نعت المين لجمع ان جمع المذكر السالم لان انا اصف كلمه جمع ولا اصف كلمه المذكر واضح فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء يرفع بالواو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم هذا المؤمنون مبتدا قد أفلح المؤمنون فاعل والذين هم عن اللغو معرضون خبر المبتدا وكلها مرفع بالواب نعم لا بد أن تطابق كلمة جمع هذه ككلمة ككلمة دعك من معناها هي ككلمة مفرد أم مثنى أم جمع مفرد لذلك قلنا السالم ونقول الجمعان السالمان والجموع السوالم أو السالمة واضح وجمع عرفت بالإضافة أضافنا إليها المذكر فكلمة جمع المذكر هذه معرفة لذلك نعتناها بمعرفة فقلنا نعم. وينصب بلياء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويخفض كذلك بلياء يخفض بلياء طيب نريد منكم امثله على هذا جمع مذكر مرفوع بالواو نعم مرفوع بالواو يوم ايه يوم يقول المنافقون انتم شويه نعم نعم قد افلح المؤمنون نعم سيقول المخلفون نعم المؤمنون عند شروطهم مبتدا مرفوع بالواو سيقول المخلفون فاعل مرفوع بالواو نعم المسلمون عند شروطهم لفظ الحديث المسلمين. نعم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون معطوف مرفوع بالواو نعم يوم إيه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم هذا في, في المنصوب ترى المؤمنين نعم مثل الجنة التي وعد المتقون نائب فاعل مرفوع بالواو طيب منصوب باب الياء منصوب بالياء جمع. أه. إن المسلمين ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين إن شاء نعم إن المتقين في جنات ونعيم ونهى نعم ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات ناشي نعم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بالمؤمنين هذا منصوب ولا مجرور مجرور نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين كافرين مفعول منصوب بالياء والمنافقين معطوف منصوب بالياء نعم طيب جمع نريد جمع مذكر سالما مجرورا بالياء من المؤمنين رجال صدق من المؤمنين نعم لا تقول الحاجه النهارده ها هدى للمتقين هدى للمتقين ها اولى بالمؤمنين ايش قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها هذا الرابع من الأنواع الأربعة التي تعرب بالحروب تحدثنا عن المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة الرابع هو الأفعال الخمسة أفعال الخمسة كل فعل مضارع تصلت به الف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب ترفع بثبات النون أو جوازا نقول إيه ترفع بالنون يعني بالثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها منذ قليل ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك الذين يقيمون الصلاة يقيمون ومما رزقناهم ينفقون وقبلها الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون يقيمون ينفقون هذه كلها مرفوعه بثبوت النور وعند النصب لن تنالوا حتى تنفقوا وعند الجزم فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا مجزومه بعد لم علامه الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمسه هل نعم ها ثبت ثباتا وثبوتا كلاهما مصدر للفعل ثبتا ولكن الذي يجري على اللسان اكثر النحاه ثبوت ثبوت للواو او يقول ثبات لأن الألف أخف من الواو الألف أخف نطقا من الواو طيب من يأتي ببعض الأفعال بعض الأمثلة التي فيها أفعال خمسة مختلفة الإعراب يعني مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة نعم ماشي يعني أنت تسكت تسكت ثم تأتي بالله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون عد عد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مال يرجون ستة أفعال يسكت ثم يخرج طلقات آه إن تكون هذا مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون لأن ان هو شرطية، وبقية الأفعال مرفوع بثبوت النون. نعم. إن تتوب إلى الله هذا فعل مضارع أصله إلى ألف لثني، هو من الأفعال الخمسة، فمجزوم وعلامة الجزم حذف النون. نعم. أين المجزوم؟ هذا مرفوع. لما تقولون مرفوع بعد ما لم يسبق بنصب ولا جز ما لا تفعلون لا نافية وتفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النور أن تقولوا منصوب بعد أن وعلامة نصبه حذف النور جميل نعم ألم تعلموا أن أباكم ألم تعلموا والزن بعد لم نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أن تدخلوا منصوب بعد أن ماشي إن يفعل فقد تركت إن يفعل مجزوم بعد أن الشرطية نعم قل إن تنصروا الله ينصركم إن الشرطية تجزم فعلي نعم ولا تقرب هذه الشجره اول مره تحضر معا ليس كذلك ها ما اسمك زهق حبيب الاسماء جميل جزاك الله خيرا يا حبيب ونورت ال نعم لا يؤمنون بالاخره مرفوع بثبوت النون هذا لم لم يسد الاثنين لا يأتي كما كما هذه ضمير المفعول به ترزقانه مرفوع بثبوت النون نعم نعم نعم حد عنده شيء يعملون له يعملون نعم نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ويستغفرون لمن في الأرض نعم نعم آخر شيء حتى يغيروا ما بأنفسه يغيروا من صب بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون نعم ازل فعل ماض ازل اسقطهما وأوقعهما في الإث اوقع فعل ماض نعم وكانوا يتقون ولهم يحزنون وكانوا يتقون كلاهما مرفوع علامه رفعه ثبوت النون تحدثنا في درسنا هذا عن اجمال ما سبق تفصيله في المعرب بالحركات والمعرب بالحروف وإعراب المثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة والأسماء الخمسة وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف إلى آخره وفي الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الأفعال وتقسيمها إلى ماضي ومضارع وأمر نصب المضارع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد